كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم 122. إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا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 129 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا 121 لتسلكوا منها سبلا فجاجا